علامه بن من المختصر هل علامه بن في اصول الفرد في كتابين مهمين كتاب اصول المواقع الممتع الكتابان الكتب المعتمدة المحررة في مذهب الحنابلة في اصول الفقه فاعتمد ابن مبرد على هذين الكتابين ولخصهما وزاد عليهما تحريرا وزاد بعض الأمور المتعلق بارائه وترجيحاته أو تحليل مساله او توضيح شيء ما بحيث صار هذا المختصر مختصرا محررا في مذهب الحنابلة وهو وإن لم يكن مشهورا ولعله لم يشرح من قبل إلا أنه متن جدير بالعلاية ويعرف قيمة هذا الكتاب أو تعرف قيمة هذا المتن بالنظر إلى ثلاثة أمور الأمر الأول مصنفه وسيأتي كلام على ترجمته الأمر الثاني معتمد عليه عليهم الكتب يعني هذا الكتاب ملخص لكتابين مهمين فيكتسب أهمياته من أهمية أصليه أصول ابن مفلح أهم كتب أصول الفقه عند الحنابلة مصبوعة في أربع مجلدات في مكتبة العبيكان من سنوات وهو أصل لمتن التحرير للمرداوي الذي اختصره ابن النجار في كتابه مختصر التحرير فهو اصل اصلي مختصر التحرير وابن مفلح محرر لمذهب الحنابلة الاصول والفروع وتلميذ شيخ الاسلام ومن اعلم الناس باختيارات بل هو اعلم الناس باختيارات شيخ الاسلام ابن وأفقه وافقه اصحاب ابن تيميه من علامة شمس الدين ابن مفلح المتوفى سنة 63 و700 جمع في هذا الكتاب مسائل اصول الفقه موضحا اقوال الحنابلة والخلافة في المذهب والخلافة في المذاهب الاربعه يعني مثل ما سلك في الفروع في كتاب الفروع الفروع ليس قاصرا على بيان مذهب الحنابلة او الخلاف في مذهب الحنابلة بل هو ايضا شامل لذكر اراء المذاهب الاربعه يذكر الوثاق والخلاف مع المذاهب الثلاث غير الحنابلة نهم كتب الفقه وأوسعها مع قلة العناية به مع الأسف فكتاب الفروع صنوه كتاب أصول الفقه والمؤلف واحد أيضا صنع في أصول الفقه مثل ما صنع في الفروع يذكر المسألة ويذكر الخلاف في المذاب الأربعة والخلاف في مذاب الحنابلة ويختار ويرجح وذكر مزية قل أن توجد في كتب أصول الفقه وهي أنه يعتني بالحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا ولا يذكر ما لا أصل له من الأحاديث هذه ميزه قل أن توجد في كتب أصول الفقه المتن الثاني متن مختصر ابن اللحان وأيضا متن محرر مهذب نفيس طبع في جامعة أم القرى في غلاف لطيف، فهذان أصل كتابنا الوالمة غاية السور، فيكتسب اهميته من أهمية اصليه الأمر الثاني يكتسب اهميته من النظر في منهجه فيه وبالنظر في منهجه فيه وقد وضح ذلك في مقدمته نعلم أنه سلك مسلك التحقيق ليس مجرد الاختصار. والنقل وإنما له تحرير وله آراء أو كما يعبر الباحثون المعاصرون له شخصية مستقلة ظهرت شخصيته في كتابه ليس مجرد ناقل وليس مجرد مختصر له آراء له تحريرات كتابه يعتبر من وجه نظري مدخلا. لما بعدهم الكتب المطولة يعني هو في وسطة العقد بين كتب المتق... المبتدئين وكتب المنتهين في أصول الفقه هو في مرحلة المتوسط من انهى مثل الورقات بشرح لها كشرح الرمل مثلا وقواعد الأصول وفهمها جيدا ثم قرأ هذا الكتاب واستوعبه فإنه يصلح إن شاء الله أن يقرأ في مفتصر التحرير وشرحه لابن النجار وفي التحبير وشرحه للمرداوي وفي جمع الجوامع وشروحه وفي نهاية السول للإسنوي ونحوها من الكتب المطولة ثالثا من مما يكتسب منه هذا الكتاب أهميته نفس المؤلف يعرف قدر الكتاب بقدر مؤلفه وابن المبرد علامة كبير. ولأنه غير مشهور عندنا يعني لا أقوله ليس مشهور عند أهل العلم هو مشهور عند أهل العلم لكن ليس مشهور عند معظم طلبة العلم أو على الأقل من يجلسون أمامي لا أظن مشهورا عندكم ولا معروف من يعرف ابن المبرد من يعرف اسمه حتى يوسف ماشي من يعرف أكثر من اسمه طيب إذن هذا الذي غلب على ظني فلذلك سأبدأ بترجمة له فهذا هو المت وله شرح هو شرح متنه في شرح غاية السلف مجلد طبع في مجلد في رسالة علمية وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى ابن المبرد ألف في سيرته لأن سيرته حافلة أُلِّف كتابان في سيرته كتابان كبيران رساله دكتوراه للاستاذ محمد عثمان لا أدري بقى شبير ولا شبير لا أدري كيف ينطقونها لكنه باحث معاصر جيد وفقه الله لو رساله هنا في جامعه الازهر في ابن المبرد وآثاره الفقهية طبعت في يعني ليست مجلدة لكنه غلاف كبير رسالة علمية وفي أيضا كتاب آخر طبع في دار النوادر للدكتور صفوة عبد الهادي أيضا عن ابن المبرد وآثاره الفقهية مع تحقيق كتابه سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث يعني بعد أن ترجم له ألحق بهذه الترجمة كتابه سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث محققا مع هذا المجلد فعندنا دراستان مفصلتان يرجع, يرجع اليهم من شاء التوسع في ترجمة ابن المبرد مع انه ايضا مذكور في كتب المتأخرين في كتب التراجم طبقات الحنابلة المتأخرة ولكن سانقل طرفا من ترجمته في مقدمة هذا الشرح فهو يوسف ابن حسن ابن احمد ابن حسن ابن علي ابن احمد ابن عبد الهادي ابن قدام ابن مقدام ابن نصر ابن فتح ابن حذيفة الى اخر نسبه الذي ينتهي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينتهي نسبه الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو قرشي عدوي عمري مقدسي الاصل دمشقي صالحي حنبلي المذهب والصالحية كما قالوا جنة والصالحون بها اقام وهي من ديار الحنبلة التي كانت حافلة بعلماء المذهب وكبار ائمته ولحنابلة الشام اثر عظيم في مذهب الحنابل سواء في مرحلة المتوسطه او في مرحلة المتاخره وقد نظم منظومة في سرد نسبه الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرها عنه تلميذ بن طولون في كتاب سكردان الاخبار مطلع هذه المنظومة من يطلب التعريف عنه قد هدي فاسمي فاسم يوسف وابن نجل المبردي او المبردي لان في خلاف في ضبط هذه الكلمة مبرد او مبرد وابي يعرف باسم سبط المصطفى والجد جدي قد حذاه باحمدي وقال ايضا اذا رمت عن اسمي عن اسم فقل لي يوسف حقيق بقول الحق والحق يعرف ولي نعمة بالسهم من اسم اسم والد ابي حسن والحسن منا يعرف كنيته ابو المحاسن اسم يوسف وكنيته ابو المحاسن ولقبه جمال الدين فهو جمال الدين يا ابو المحاسن يوسف واشتهر بابن المبرد وقيل ابن المبرد اختلف في ضبط هذه الكلمه ولا بفتح الميم او بكسرها مبرد او مبرد او مبرد فيها اقوال ثقلها بفتح الميم وكسر الراء فهي مبرد ابن المبرد كذا ضبطه الكمال الغزي وقال هو لقب لجده احمد لقبه بذلك عمه قيل لقوته وقيل لخشونه يده مثل المبرد ابن طولون وهو تلميذه قال كذا املاني هذا النسب من لفظه يعني يقول انا كتبت من لفظ المؤلف أنه ابن المبرد إذا هذا الضبط مقدم لانه من لفظ المؤلف هو ادرى باسمه والاسماء ليس هناك قياس يقاس عليه، يعني ليس هناك شيء تستطيع أن تقول نقرأها كذا القياس يقتضي كذا لا الأسماء بحسب ما تسمع ومن اللطائف في هذا أن الشوكاني اسمه ايه نحن محمد بن علي الشوكان، هو محمد بضم الميم والحاء كذا ينطقها أهل اليمن مش كل محمد عندهم كذا يعني في محمد وفي محمد فالشوكاني محمد زي ما كده مفريق يقوله محمد واحنا نقول محمد هكذا ينطقها هؤلاء فاسمه محمد ابن علي الشوكاني عجيب هذا ولطيف فهو ضبط نسبه هكذا ابن المبرد لفتح الميم وكسر الراء وايضا و... نقل عن ابن طولون انه سأل شيخه ابن عبد الهادي عن شراته بالمبرد لمن هي قال لجد احمد لقبه بذلك عمه قيل لغيراته وقيل لخشونة بدنه قول الثاني انه بكسر الميم وفتح الراء ابن المبرد وهذا مشهور في نطقنا وان كان الاول اولى ابن المبرد ذكر ابن طولون ايضا عند ترجمة اخي يوسف أخو المؤلف رحمه الله اسمه احمد بن حسن بن احمد بن عبد الهادي وهكذا ايضا ضبطه ضبطه الزركلي في كتابه المهم كتاب الاعلام الذي هو من اهم كتب التراجم عند المعاصرين لا يستغنى عنه ولا عن مطالعته واختار هذا القول جماعة من المعاصرين اختار انه ابن المبرد جماعة من المعاصرين لكثرة القائلين به ولانه موافق ايضا للعربية في النطق لكن هذه الحجة ليست حجة مسلمة قضية موافق للعربية في النطق قلنا محمد مثلا غير معروف أصلا عند العرب مثل هذا لا نرجع في لغة العرب ولا إلى قانونهم للاسماء بحسب ما سم به الإنسان ولده أو بحسب ما تسمى به وعرف به في بلده فهي غير مقيسة على قواعد معينة طيب مولده ولد سنة اربعين وثمانمائة ثمانمائة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل سنة واحد واربعين وثمانمائة ولد بصالحية دمشق وهي مدرسة او مكان فيه كثير من ائمة الحنابلة وكبار علمائهم وفيه مدرسة جامعة أنشاها بن قدامه عندما هجروا من بيت المقدس إلى دمشق سنة واحد وخمسين وخمسمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في الصالحية يطول وقد انشدوا فيها الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام وأما نشأت ابن المبرد أو المبرد وأسرته فإنه رحمه الله نشأ في بيت علم في بيت ثقة فأسرته أسرة علمية ولهذا أثر كبير عادة إذا كان العالم يعتني بولده وبتربية ولده وتنشئته يكون له أثر في تربية الولد وفي توجيهه وفي اختصار وقته وزمانه فابوه كان عالما فقيها وكان رجلا دينا محمود السيرة عفيفا متواضعا ذا مرؤة وكرم رحمه الله وكذلك جد شهاب الدين قالوا كان دينا خيرا صالحا متعففا سمع الحديث وحدث به الفضلاء ولذلك ابن المبرد أو المبرد يروي أحاديث من طريق أبيه عن جده له رواية عن أبيه عن جده رحمه الله وكذلك أخوه أحمد بن حسن الذي ترجم له ابن طولون كان فقيها من فقهاء الشام وكان محدثا وأصف بأنه علامة مفيد اشتغل بالعلم منذ صغره فحصل وبرع وأفاد كذلك عمه من اهل العلم عم محمد بن احمد بن حسن بن عبد الهادي كان شيخا زاهدا ورعا حفظ القران وصلى به اماما وهو طفل لعله في النوافذ حتى لا يخالف المذهب ثم تفقه وسمع الحديث واستفاد وافاد قال عبد الهادي اسره المية لهم قدم راسخه في العلم وفي الحديث وفي الاسانيد ومن اكثرهم شهره الامام العظيم الكبير كبير القدر شمس الدين محمد بن احمد بن عبد الهادي شيخ الاسلام وصاحب الكتاب المشهور عندنا صارم المنك في الرد على السبكي وله كتب عظيمه كالمحرر في احاديث الأحكام وله ايضا تخريج لكتاب الالمام لابن دقيق العيد كل هذه الكتب مطبوعة مشهورة عند اهل العلم، فهذه ابن عبد الهادي الكبير شمس الدين محمد بن احمد من هذه الأسرة العلمية آل عبد الهادي، ومنهم ايضا بمناسبة معنا نساء في الدرس المسندة الفاضلة عائشة بنت محمد بن عبد الهادي، ابن عبد الحميد بن عبد الهادي، هذا ايضا من أسرة من آل عبد الهادي، أخذ عنها الأئمة بالإجازة والسماح حتى قال السخاوي عنها مسلمة الدنيا. عمرت حتى تفردت عن جل شيوخها بالسماع والإجازة في سائر الآفات وروت الكثير وأخذ عنها الأئمة. وعائشة هذه رحمه الله لا أخت أيضا اسمها فاطمة بنت محمد محدثة فاضلة وأبوهما الشيخ محمد بن عبد الهادي، غير شمس الدين تلميذ شيخ الإسلام غير هي أسرة علمية سمع من الإمام الحافظ الفخر ابن البخاري وطبقته وأما أسرته من حيث الزوجات والأولاد قالوا بورك له في ذلك حيث تزوج وتسرى بعدة يعني ابن الهادي أيضا له باع في الزواج وفي التسري أيضا له باع في التصنيف له أكثر من أربعمائة مصنف كما ستسمعون عجيب ابن الهادي وصف النسيوط الحنابلة كالسيوطي معروف انه مش... معروض بكثره التصانيف في كل الفنون كذلك ابن عبد الهادي عند الحنابل له اكثر من 400 مصنف لكن من حيث الزواج تزوج وتسرى بعدد وذكروا ان له 13 امرأة طبعا مش ما... يعني لم يجمع 13 10 عشرة... زوجه لكن هذا اللي حصل متفرقات يعني مش مجتمعات وما بين زوجة وسرية ما بين زوجة وامه أنجبنا له ستة وعشرين ولدا برك ما شاء الله بركة في الولد بركة في المال وبركه في العلم ولكن هلك أكثرهم في طاعون الشام فيكونون نحسبهم شهداء إن شاء الله لأن الميت بالطاعون شهيد ومن زوجاته امرأة يقال لها بل بل بنت عبد الله وصفت بأنها امرأة خيرة دينه مباركة أجازها بكتبه ومؤلفاته وألف لإرضائها وكسب مودتها كتابا سماه لقط الصنبل في أخبار البلبل نألف كده رجل يعني مكثر من التصنيف نألف كل حاجة ما جتش على البلبل يعني في البلبل كتابا مرضي به زوجة ذكر فيه من فضلها أنها شوف سبحان الله العظيم ذكر من فضل امرأته بلبل هذه رحمها الله أنها ما خرجت من بيته عشر سنين أعدى في البيت عشر سنين لم تخرج مرة هذا تمدح به المرأة في زماننا يعد هذا يعني من القهر أو عقد أو كذا هذا تمدح به المرأة امرأة مخدره من ذوات الخدور لا تخرج من بيتها إلا لضرورة هذا الأصل في النساء كما قالت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم خير للمراه الا ترى الرجال ولا يراها الرجال الآن مع الاسف هل في امراه حتى لو كانت طالبه علم ومتدينه لا ترى الرجال ولا يراها الرجال فالمهم أن هذه واحدة من زوجاته بلبل بنت عبد الله وكان من عادته رحمه الله انه يجمع أفراد عائلته واهل بيته ويقرئهم مؤلفاته ثم يجيزهم بها جميعا إذا ألف كتابا يسمعه لجميع الزوجات والأولاد ويعطيهم به إجازة وهذه ميزة عموما تميز بها ال قدامة المقادسه فإنهم لما استقروا بالصالحية اعتنوا بتعليم نسائهم وذويهم فكان النساء يحضرن مجلس الحديث والإقراء حتى انتشر العلم بينهن بين النساء في أسرة ال خدامة. وصار جل العالمات من الحنابلة من هؤلاء معظم الحنبليات من أسرة أهل كدامي. وتلقبنا بالألقاب الفخمة واللقب يدل على شرف الملقب مثل ست الناس وست العرب وست الكل هذه القاب موجودة ست أبوها مش موجودة لكن لما اقول ست الناس دخل فيها أبوها بالعموم وأيضا تلقبنا بألقاب علمية مثل ست العلماء وست الفقهاء وست القضاء وست العمائم وست الكتبة إلى آخر هذه الألقاب وطبعا في هذه الالقاب كلام لأهل العلم لا نطيل به وأما صفات ابن المبرد رحمه الله أو خلنا نقول المبرد لأنه اولى فكان وصف بأنه كثير العبادة ذو خشوع وسكينة صاحب عفة وقناعه ووصف بالورع لأنه كان من أكثر الناس اتقاء للشبهات وهو صوفي سنذكر هذا عنه والتصوف قد يراد به الزهد وترك الدنيا ومتعها التي تصرف العبد عن قاعة الله وعن العمل الصالح قال وكان كثير المحاسبه لنفسه لائما لها على التقصير والتفريط تعرف بتواضعه وحسن خلقه وقضاء حوائج الناس والقيام بأمورهم والسعي في خدمتهم وهذه سنة العلماء العاملين في كل وقت وهو مع ذلك تحمل أذاهم ويرفعهم بالتي أحسن حتى أحبه الناس وطرح لكلامه القبول بينهم واشتهر عنه أنه كان أمارا بالمعروف نهاءا عن المنكر مش آمر لا أمار يعني صيغة مبالغة لا يخاف في الله لوم تلائم وله كتاب في السياسة الشرعية مطبوع طبعتين اسمه إضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الإمامة إضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة كتاب مهم وفي سنة ثلاث وتس وتسعمائة حصلت فتنة الدواد راق بردي في دمشق حيث تفاقم شره وحاصر الصالحية وتوعد أهلها بالقتل والحرق والنهب وخافوا منه جدا فوقف ابن عبد الهادي في وجه هذا الرجل موقفا تعرف الأمة لعلمائها العاملين في كل زمان وقدم نفسه رخيصة في سبيل الله لا يخاف في الله لومه تلائم ولم يرضى بالذهاب لهذا الرجل الظالم مع أن الناس طلبوا منه أن يذهب إليه ثم كتب جوابا مطولا على الرسالة التي بعث بها إليه هذا الرجل وتواعد فيه كل من أراد الأذى بأهل الصالحين. وهذه خبرها في كتاب مفكات الخلان لابن طولون وذكر أيضا الشيخ محمد عثمان شبير لا أدري كيف ينطق الاسم الثالث ونقول شبير عشان نحن عشرين شبير لكن لا أدري هل هي شبير ولا غيره وأما وفاته فتوفي سنة تسعمية وتسعة يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بصفح جبل قاسيون في الصالحية وكانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى ما يتعلق بتلامذته ووظائفه العلمية وشيوخه هذا شيء كثير يطول به الكلام ولكن يهمني ان اتكلم على شيء من تصانيف هذا العالم الكبير لانه كان من اكثرين جدا من التاليف حتى انه لم يترك فن من فنون العلم الا والف فيه عدة كتب نتكلم في مصنف سبحان الله يعني دركه عظيمه جدا في ما وفيما وفي ما وجد وهو ايضا موصوف برداءه الخط من اردى العلماء خطا ابن عبد الهادي ابن المبرد هذا ابن المبرد يعني خطه لا يكاد يقرا وانا نظرت في مخطوطات فيها خطه شيء يعني صعب جدا ان يقرا ولذلك اذا يعني هم يعدون ان عندما يحقق الانسان كتابا على نسخه المؤلف تكون هذه مزيه لهم لكن لما تكون نسخه المؤلف هي نسخه ابن المبرد شيء صعب ليس من المميزات لأن تحتاج الى نسخة اخرى تفك رموز هذا الخط الذي لا يكاد يقرأ لكن الرجل كان كثير التصنيف حتى صنف صنفات غريبة قال صنف في الطبخ وفي الصنائع وفي الانهار والحمامات والحيوانات والطب والأدوية والتشريح واللباس والمآكل وغير ذلك والبلبل زي ما عرفتم يعني انف في كل شيء أما من حيث العدد فقال الكمال الغزل له من التصنيف ما يزيد على أربعمائة مصنف وغالبه في علم الحديث والسنن وابن الهادي له كتاب فهرس فيه مؤلفاته وضمنه جميع ما ألفه ومؤلفات متفاوتة في الحجم ما بين رسالة لطيفة في أوراق أو ورقات فليأجمع فلة وهذا قالوا هذا هو أغلب مصنفات تكون أوراق أو أوراقات يسيرة ومنها كتب ضخام كبار فمن ذلك كتاب جمع الجوامع ومطبوع لكن جمع الجوامع في فروع الفقه وليس في الأصول جمع الجوامع في الفقه وله أيضا جمع الجوامع في الأصول قالوا قد عمل منه مائة وعشرين مجلدا ولو تم لبلغ ثلاثمائة مجلد فهذان كتابان، ومنها كتاب المطول في تاريخ القرون الأول في عشر مجلدات ومنها التبيين في طبقات المحدثين المتقدمين والمتأخرين في سبع مجلدات ومنها هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن في ثلاث مجلدات ومنها مختصر توضيح المجتبه لابن ناصر الدين في ثلاث مجلدات قالوا من أسباب كثرة تصنيفه أنه كان سريع الكتابة وهذه بركة توفيق من الله عز وجل شيخ الإسلام أيضا وصف بهذا كان يكتب كتابا في قاعده ما بين الظهر والعصر ويكتب في ساعة ما يكتب غير في أيام هذا نوع من أنواع ال ال الكرامات من كرامات الله عز وجل لعباده أن يكون هذا العبد سريع القراءة أو سريع الكتابة بطريقة خارجة عن عادة الناس يعني السرعة العادية هذه ليست لا تعد امرا خارقا لكن يكون شخص سريع الكتاب جدا او سريع القراءة جدا او سريع الفهم جدا او سريع الحفظ حيث انه اذا نظر الى الصفحة مرة واحدة احفظها هذه من الكرامات اذا كانت لعبد صالح تكون من الكرامات فربما كتب في اليوم الواحد عدة كراريس ثانيا من اسباب كثرة تصنيفه بعده عن المناصب والوظائف كان بعيدا عن الوظائف بعيدا عن الأعمال التي تشغله كان متفرغا للعلم فلم, يلقى فلم يلي للدوله أمرا قط لم يتعين في وظيفة رسمية قط لا قضاء ولا حسبة ولا افتاء ولا تدريس رسمي ولا غير ذلك وبالتالي صار عنده وقت كبير يعني يملك وقته وهذه من نعم الله على طالب العلم أو العالم أن يكون متفرغا ليس هناك ما يشغله من الوظائف وقل من اشتغل بالوظائف الرسمية وأكثر من التصنيف هذا شيء نادر بل حتى الذي يشتغل بالتدريس يقل تقل تصنيفه مؤلفاته لأن التدريس يحتاج إلى جهد وذهاب ورجوع وتحضير جلس للناس عموما يأخذ وقتا ثالثا أنه كان دائما تأليف شغوفا بتقييد العلم وهذه مسألة مهمة ذكر أيضا هذا من أسباب كثرة مؤلفات النووي رحمه الله النووي توفي وهو ابن ست واربعين سنة وتصانيفه كثيرة جدا لا يتهيأ لمن مات في مثل هذا السن أن تكون له هذه الكتب خصوصا طلب العلم متأخرا طلب العلم بعد العشرين يعني زمن التحصيل العلم عند الإمام النووي بضع وعشرين سنة أو أقل يعني 22-23 سنة مثلا ثم يؤلف كل هذه المؤلفات وايضا ليست مؤلفات عادية بل مؤلفات صارت مرجعا لأهل العلم محرره نفيسا قالوا ان من اسباب هذا ان النووي كان طلبه تصنيفا وتصنيفه طلبا هذه فائدة النووي كان طلبه تصنيفا وتصنيفه طلبا يعني ايه يعني يكتب الشيء وهو يطلب العلم كناشاته أو ما يقيده عن المشايخ أو ما يأخذ من الكتب يحرره على هيئة تصنيف وهو يصنف أيضا يذاكر في حال تصنيفه فجمع بين طلب العلم والتصنيف بعض الناس قد يستعجل هذا يجعل ما يكتبه من أبحاث أو من تقييدات كتابا يدفعه للطبع وانشره بين الناس وهذه عجل مذمومة لكن إذا قين الإنسان ذلك لنفسه ثم نظر فيه بعد ذلك فزاده تحريرا أو حذف أو زاد بحسب ما يعن له مع رسوخه رسوخ في العلم وتمكنه منه فإنه ينتفع بذلك كثيرا ويستفيد بعمره بعض الناس الآن يكون له مثلا عشر سنوات أو أكثر في طلب العلم لم يكتب بحثا واحدا لم يحرر مسألة فمتى يصنف مثل هذا قد يموت الإنسان ولم يكتب كتابا واحدا طبعا العبر ليس بالتصنيف أو بكثرة التصنيف ولكن إذا تهيأ للإنسان يصنف فلا شك أن هذا من العلم النافع ومما يبقى للإنسان بعد موته أجرا متصلا وقالوا إن كتاب العالم ولده نحن نذكر الآن ابن المبرد لو كان لم يؤلف كنا سنعرفه أو نذكره فلا شك أن هذه من البركه التي يرزقها الله عباده وأن يكون له تصانيف وتقرأ بعد موته بمئات السنين وتدرس وتشرح والناس يترحمون عليه ويدعون له هذا من خير ما يورث الإنسان بعد موته نسأل الله من فضله فكان كثير التصنيف ورزق جلدا على الكتابة حتى ان اصابعه سودت من كثره ما كتب وقد قال عن نفسه لقد سود الحبر الاصابع من يدي لكثره ما اعتاده بالكتابة وقد صح في الاخبار ان مدادنا يوازن يوم, يوازن يوم الحشر دم الشهاده وهذا المعنى مشهور عند اهل العلم فقد قيل أيضا يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بثواء فمداد ما تجري به أقلامكم أذكى وأرجح من دم الشهداء أيضا من أسباب كثر في تصنيفه أنه بدأ بالتصنيف في سن مبكرة جدا فقد فرغ من كتابه معارف الإنعام وفضل الشهور والصيام وعمره سبعة عشر عاما سبعة عشر عاما بنبقى فين إحنا وإحنا نبقى سبعة عشر سنة في هذا الزمان السيوطي انهى كتابه تفسير الجلالين في مطلع العشرينات يعني كنا احنا عندنا كم سنة واحنا عندنا عشرين سنة كنا نعمل ايه الله المستعان ايضا كان يملك مكتبة ضخمة جدا هذا ايضا من, من اسباب كثرة تصنيفه ولكن وصف برداءة الخط كما ذكرت لكم قال محمد جميل الشطي وقل من يحسن قراءته لاشتباكه وعدم اعجامه فبين أطش الحروف والحروف دخلت بعضها والكلمات دخلت بعضها فالعملية يعني متعبة جدا وربما رسم الحرف على غير صورة المعهودة فيستغلق فهم المراد منه على قارئه. وقال جميل العظم وخطه مشكل الحل تعسر قراءته لغرابة شكله وتركيبه وأغلبه غير منقوط قال الدكتور عبد الرحمن العثيمين محقق طبقات الحنابلة وغيرها ومن يطلع على كتبه ومن يطلع على كتبه في أصولها فإنه يعذر البارع من النساخ في تصحيحه وتحليفه لسرعة خطه ورداءته والأجل ذلك قالوا يعني ما يكون له أربعمائة مصنفة وأكثر المطبوع من كتبه قليل ما يجيش عشر وأقل من عشر أيضا بكثير ليه ليس لضياع معظم مصنفاته ولكن لصعوبة قراءة خط زي الطالب كده اللي بيكتب بخط وحش في الامتحان وفي الاخر يجيب درجة وحش يقول لك الله أنا حللت في الامتحان حلت الامتحان كله ولكن الدكتور مش حاول يقرأ خطك وكذلك الأستاذ ولهذا قالوا لا شك أن العثور على نسخة المؤلف اللي بخط المؤلف أمر مفرح جدا لمن يشتغل في تحقيق التراث لكن الحال مع كتب ابن عبد الهادي مختلف فالمفرح حقا هو العثور على كتبه بخط غيره وإلا لو تعثر على كتبه خطه شيء يتعب والسر في ذلك رداءة خطه كما ذكرنا ومع ذلك قالوا هذا هو الأصل وعليه جرت عادته إلا أنه ربما خالف ذلك فجود خطه وحبره وزوقه ونمقه يبقى هو رجل يعني قضية سوء الخط يعني كانه لأنه يريد السرعة في الكتاب وسعد بقى مزاجه يعني ويعد يجود ويزوق في خطه لعل كتاب البلبل كان كده أظن أن حديد زوجته فين يكون مجودا وإلا لم نطلع عليه ولذلك الشيخ الباني رحمه الله أسن على خط ابن عبد الهادي في نسخة اطلع على خطه فيها وقال هي واضحة وقرؤة على خلاف العادة طيب أما ما يتعلق بمصنفاته وقيمتها العلمية فإنها متثاوثة في الجودة في مصنفات محرارة وفي مصنفات فيها جمع فقط وفي مصنفات لم تكمل وفي مصنفات فيها ملاحظات وهذه عاده المكثرين من التصنيف أحد مؤلف مؤلف ستجد ان ليست مؤلفاته على درجة واحدة سيطي ايضا كتب منها ما هو مرجع لا يستغنى عنه واصل في بابه ومنها ما هو جمع فقط ومنها ما فيه ملاحظات كثيره ومنها كتب لا ينبغي أن ما كان ينبغي ان تصنف اصلا حتى اسماءها اسماء لا ينبغي أن تذكر يعني هذا داب المكثرين من كتبه إرشاد الحائر الى علم الكبائر ومنها الإغراب في أحكام الكلاب والاقتباس لحل مشكل سيرة ابن سيد الناس وبحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل بمتحن أو ذم هذا كتاب مطبوع طبعا في دار الكتب العلمية ومنها بدء العلقه بلبس الخرقة خرقة الصوفية كتب أيضا مطبوع في ضمن رسائل من التراث الصوفي في لبس الخرق ومنها برق الشام في محاسن اقليم الشام ايضا مطبوع ومنها الاربعين المختارة في حديث الامام ابي حنيف مطبوع ايضا والاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري ورواياته عن ابراهيم بن معقل النسفي طبع بتحقيق الشيخ طارق بن عوض الله في دار الوطن ومنها بلغة الحديث بلغة إلى علم الحديث والتمهيد في الكلام على كلمة التوحيد وتهذيب النفس للعلم وبالعلم كلها هذه كتب مطبوع ومنها جواب بعض الخدم لأهل النعم عن تصحيح حديث احتجم مطبوع أيضا ومنها الجوهر المنضد في طبقات متأخر أصحاب أحمد طبع تحقيق الشيخ عبد الرحمن العثيمين في مكتبة الخنجي في مصر وفي ضر العاصمة بالرياض. ومنها كتاب مطبوع لكنه غير مشهور إلا انه مهم جدا الدر النقي النقي في شرح الفاظ الخرقي يعتبر في غريب لغة الفقهاء مثل المصباح المنير للرافعي وغيره من الكتب في كتب المذاهب الاخرى إيه؟ هذا في لغه الفقهاء وغير مشهور وعندي لكنه يعني ليس مشهورا ليس متداولا الطبع في رسالة علمية الدور النقي في شرح فاضل الخرق ومنها دفع الملامة في استخراج احكام العمامة كتاب في احكام العمامة ومنها الرد على من شدد وعسر في جواز الاضحية بما تيسر اذا منها الدر النقي وهو كتاب مهم بالنسبة للحنبلة على غرار المصباح المنير للفيومي في غريب شرح الرافعي الكبير وكتب اللغة الفقهاء كتب مهمة لطالب العلم وهي في مذهبنا قليلة فكان هذا كتب الكتب المهمة طبع في دار المجتمع في جدة وكذلك له كتاب الراسة للصالحات من النساء وله كتاب زينة العرائس من الطرف والنفائس هذا كتاب نفيس جدا طبع طبعتين طبع في دار ابن حزم وطبع أخيرا في دار النوادر في مجلدين هو على غرار الكوكب الدري للإسنوي في تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحويه كتاب نفيس جدا كتاب السنوي وعلى غراره أيضا كتاب ابن المبرد ومنها كتاب أيضا طبع طبعات متعدده عده طبعات سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث مثلا الخلاف فيها كبير ولذلك اعتنى العلماء بالتصنيف فيها والرد على المخالفين ومنها الشجرة النبوية في نسب خير البريه صلى الله عليه وسلم ومنها شرح غاية السلع علم الأصول وهو الكتاب الذي سنعلق عليه ومنها المتن نفسه غاية سلع علم الأصول ومنها كتاب أيضا في أصول الفقه ولعل ساشرحه إن شاء الله بعد ذلك أيضا في دورة وغير مشهور لكنه كتاب محرر اسمه مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول طبع في دار البشائر مقبول المنقول مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول متن مختصر في أصول الفقه على مذهب الحنابلة ومنها كتاب في, الطباخ في الطبخ وكتاب في الصنائع وعدة الملمات في تعدد الحمامات وعظيم المنه بنزه الجنة أو الجنة لا أدري بقى الجنة ولا الجنة تضبط ومنها كتاب في فضل لا حول ولا قوه إلا بالله طبع أيضا ومنها فهرس لكتبه ومنها القواعد الكلية والضوابط الفقهية وكتاب مهم القواعد الكلية والضوابط الفقهية فيه طبعا كتب القواعد عند الحنابلة أصلا قليلة فهذا الكتاب من الكتب المهمة وطبع في دار البشائر وهو أيضا نادر أن يوجد الآن ومنها مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام كتاب في الفقه مطبوع طبعتين أو ثلاث صفحات ومنها نزهة الرفاق في شرح حالة الاسواق ومنها كتاب مهم اسمه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر ليه انا بقول الكتاب ده مهم طبع كتاب موجود منتشر على شبكة الانترنت مخطوطا بخط ابن عبد الهادي وقراءته صعبة لكنه طبع هو محقق في رسالة علمية لم يطبع لكنه موجود يعني اف في رسالة علمية في الجامعه الإسلامية بالمدينة النبوية الكتاب هذا أهميته أنه يرد على ابن عساكر في كتاب تبين كذب المفتري فيما نسمون الإمام أبي الحسن الأشعري فحمل فيه المؤلف حملة شديدة على الأشاعرة أهمية هذا الكتاب بالنسبة لنا أنه يقال عند بعض المعاصرين ممن يريد أن يجمع بتعصب إن متأخر الحنابلة أشاعرة وهذا كلام غير صحيح بالمرة وابن عبد الهادي ابن المبرد هذا نموذج واضح على هذا هو ليس من مدرسة شيخ الإسلام مثلا حتى يقال أن الرجل المتأثر بابن تيمية وهو من في القرن العاشر الهجري يعني في القرن الذي فيه الحجاو الذي فيه ابن النجار القرن الذي فيه الكتب المعتمد عند متأخر الحنابلة وهو من أشد الناس على الاشاعره مع كونه صوفيا، ولبس الخرقة وله تصنيف في الخرقة كما ذكرت لكم فالرجل كان شديدا جدا على الأشاعر وهذا دأب الحنابلة عموما الحنابلة منافرين للاشاعره على مر زمانهم من القرن الخامس الهجري والسادس الهجري بل حصل فتنة ابن القشيري في زمان امام الحرمين الجواين ومشهورة في كتب الطبقات في طبقات الحنابلة وايضا في طبقات الشافعية فهذه المسألة من المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها مسألة منابذة الحنابلة الأشعري من جهتين من جهة تبرئة الحنابلة من هذه البدعة بدعة الاشعرية الشنيعة والجهة الثانية ألا يقال ان المذاهب الفقهية وجمهور الأمة يسير على طريقة الأشاعرة في العقيدة وهذا أمر إن وجد فإنه فإن له أسبابا معينة توجد في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة ولكن لا صح أن يخلط بين المذهب الفقهي والمذهب العقدي والناظر إلى متأخر الحنابلة لن يجد واحدا منهم إلا ويذكر ابن تيمية بالثناء العاطر ويستفيد منه ويعزو اليه ويرجع اليه ويثني على عقيدته وهذا لا يكون من شخص مبتدع حتى لو وقع بعضهم في شيء من التأويل فان الوقوع في تأويل لصفة من الصفات او اكثر لا يلزم ان, أن يكون الانسان اشعريا في كل ابواب العقيدة لان الاشعريه ليست في باب الصفات فقط الاشعريه عقيدة في ابواب اصول الدين كلها فيما تعلق بالنبوات وفيما يتعلق بالسمعيات وفيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفيما يتعلق بأحكام الإمامة وفيما يتعلق بالإيمان والإرجاء وفيما يتعلق بالقدر والجبر مساله مطردة جدا فكون الشخص يقع في تأويل صفة أو أكثر حتى لو كان كلامه ككلام الأشعرية فيها لا يصح أن يقال فلان أشعري لأن هل هو جبري في القدر هل هو مرجئ في الإيمان هل يقول بمذهب الأشعارة عموما في كل أبواب العقيدة حتى تصريح نسماته للأشعارية لا شك أن هذا نوع من أنواع الهجوم على المسائل العلمية من غير تمحيص ومن غير روية وأحملوا على ذلك التعصب الواقع من الأطراف المختلفة في مسائل العقيدة لكن مهم أن هذا كتاب كتاب مهم جدا جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر <تصفيق> نعم. هل لنا طيب بعد الدرس وأما كتبه مكتبة يعني مش كتب لك ألاف مكتبته فكان يملك مكتبة قيمة كبيرة تحوي عدد من الكتب النادرة والأعلاق النفيسة وفيها عدد كبير من كتب الحنبلة المتقدمين مما بقي بعد خراب بغداد سنة ست وخمسين وستمائة هجريا وصفت كتبه بأنها آلاف الكتب مكتبته تحوي آلاف الكتب وقد أوقفها جميعها على المدرسة العمرية وهي ومئذ آلاف المؤلف. رحمه الله يعني أنفق أموالا طائلة في تحصيل الكتب ثم أوقفها بعد موته تكون من العمل الصالح الذي ينتفع به الإنسان بعد موته يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية وعلم ينتفع بها ولد صالح يدعو له فهذه من الصدقة الجارية وفهرس مكتبته كما ذكرت لكم وأما ثناء العلماء عليه فقد اثنى عليه العلماء كثيرا ووصف بأنه شيخ الإمام علم الشيخ الإمام علم الأعلام المحدث الروحلة العلامة الفهامة العالم العامل المتقن الفاضل المحدث المصنف أوصف كثيرا و كان مشاركا في الحديث والفقه والنحو والصرف والتفسير والأصول والتصوف والعقيدة كل هذه الكتب العلوم كان عالما بها قال عنه الكمال الغزي في كتاب النعف الأكمل وكان إماماً علامة يغلب عليه علم الحديث والفقه وله يد في غيرهما كالتفسير والتصوف والنحو والتصريف والمعاني والبيان وغير ذلك من انواع العلوم واجمعت الأمة على تقدمه وإمامته واطبقت الأئمة على فضله وجلالته واما عقيدته فعقيدة السلف كان على عقيدة السلف عقيدة الحنابلة متمسكا بها شديدا على من خالفه منتصرا لاعتقاد السلف وكل من ترجم له لم ينسبه الى بدعة في العقيدة بل قال الكمال الغزي بقية السلف وقدوة الخلف والف كتابا سماه تحفة الوصول الى علم الاصول عقيدة يعني وقال رحمه الله في كتاب جمع الجيش والدساكر فان قال قائل قد انكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فاعرفون قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل قائلون وهذه علامة أهل السنة بعد الإمام أحمد أن يقول نحن قائلون بما كان عليه الإمام أحمد حتى الأشعري لما رجع إلى عقيدة السلف رجوعا مجملا إنما قيل انه رجع إلى عقيدة السلف لأنه نسب نفسه إلى الإمام أحمد بن حنبل قال أنا أقول بما كان عليه الإمام أحمد وقالت هي مقالته نعم لم يوافقه في كل شيء لكنه رجع رجوعا مجملا. فنسب إلى أهل السنة من هذه الجهة رحم الله الإمام أحمد وكلامه في العقيدة كثير لا أطيل به إلا أنه من أئمة الحنبل المتأخرين في العقيدة اخيرا كان ابن عبد الهادي رحمه الله متصوفا لبس الخرقه وله كتاب فيها كما ذكرت وله كتاب سماه صدق التشوف إلى علم التصوف وذكر في مقدمة كتاب مغني ذوي الافهام وكتاب مطبوع متداول الفنون التي ينبغي ان يعرفها الفقيه ذكر منها التصوف حقيقته ودرجاته ولما سئل عن مسألة في التوحيد قال في اول جوابه الجواب على قواعدنا واصولنا من الفقه والحديث والتصوف ثم ذكر الجواب وله كلام كثير يدل على انه متصوف واخذ الطريقة طريقة من الطرق الطريقة القادرية والتزم برسومها ولبس الخرقة الى اخره وهذا الشيء كان مشهورا في زمانه مشهورا في هذه القرون والتصوف لا ينبغي أن يحكم عليه حكما جمليا بحيث يقال ان كل مذموم أو كله ممدوح مقبول وإنما يفصل فيه بحسب المعنى أما الاسم فالاسم حادث كغير من الأسماء لكن من حيث المسمى من حيث المعنى فانه ينظر في, في طريقة الإنسان وهدي هل هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والورع وترك الدنيا والاقبال على الآخرة والاعتناب صلاح القلب إذا كان هذا هو التصوف فهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وائمه الهدى ومن هنا نسب بعض الأئمة الصوفية كمعروف الكرخي وبشر الحارث والحسن البصري وغيره من أئمة الدين وإن كان المراد الغلو في البدع والخرافات وغيرها فإن الإسلام بريء من هذا لكن لا يحكم حكما جمليا على التصوف ومن أفضل ما تقرأ في فيما تعلق بالصوفية وإنصافهم والثناء على بعض الحق الذي عندهم المجلد العاشر في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام الذي هو في السلوك والتصوف هذا مما ينبغي قراءته والعناية به لأنه سيضبط لك كثيرا من الأمور التي قد تلتبس علينا فيما يتعلق بالتصوف لأن بعض الناس التصوف عنده يعني مثل ما يقولون استنبى وحده يعني شل وحده كده كل من نسب إلى التصوف يذم عنده وبعض الناس بالعكس يغلو في التصوف غلوا كبيرا وينبغي الإنسان أن يكون فاطنا وعاقلا لا يحكم على الأمور إلا بعد دراية بها لا تعادي شيئا لا تعرفه ولا ترد شيئا بتقليد وإنما ينبغي أن يكون لك إذا كنت راسخا في السنة راسخا في العلم يكون لك مخالعة بنفسك لما عند الناس لتحكم على الأمور ببينه وبصير وإذا كنت لا تدري فقل لا أدري لكن لا تذم شيئا من غير بينه ولا علم كثيرا ما نقع نحن في هذا نذم مذاهب أو نذم أشخاصا أو نذم كتبا ونحن لا نعرفها ولم نق نقرأها ولم نعرف تفاصيلها وهذا يسبب صدمة احيانا لمن كانوا على هذه المذاهب وصدمة ايضا لنا نحن اذا اتسع علمنا بعد ذلك ينصدم الانسان ويسوء ظنه باشياخه ويسوء ظنه باهل مذهبه الذي كان عليه لانهم ربوا على التعصب وعلى التسرع في الحكم على الاشياء وصالب العلم لا ينبغي ان يكون كالعامه ولا ينبغي ان يكون كالدعاء يعني الداعية قد يوجه الناس توجيهات عامة وتوجيهات إجمالية أما طالب العلم فلا لا يتكلم إلا بعلم وإنصاف وتحري ولا يحكم على شيء إلا بعد أن يحيط به علما كما قال ابن القيم رحمه الله إن البدارة برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان كم رددنا مقالات ورددنا كتبا ورددنا علماء ثم ندمنا بعد ذلك ندمنا على تفويت هذه الفرص كم كان الإنسان يعرف مشايخ وعلماء ولا يحرص على الاستفادة منهم ولا على التتلمذ على أيديهم لأنه نشأ على أن هؤلاء مبتدعوا عندهم كذا وكذا ثم بعد ذلك يعض على أصابع الندم لتضييع هذه الفرص وقد يدرك هؤلاء في آخر أعمارهم وقد لا يدركهم حسب توفيق الله له أن يفيق من هذه السكرة التي كان يعيش فيها فإن بغي لطالب العلم أن يتقي الله عز وجل في لسانه لا يحكم على عالم ولا على كتاب ولا على مذهب ولا على طريقه ولا على منهج إلا ببينه وعلم وإذا كان لا يدري يقول لا أدري يسعه ذلك لن تسأل لماذا لم تحكم على الناس وإنما ستسأل إذا حكمت عنه عليهم إذا لا تسأل لماذا لم تحكم على فلان وأنت لا تعرفه ولكنك ستسأل لماذا حكمت وأنت لا تعرف قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول أنا لا ادافع عن التصوف ولست متصوفا بالمعنى الغالي أو بالمعنى فيه بدعه ولا حتى متصوف بالمعنى الزهدي لأن اصلا لست من الزهاد ولا من العباد ولكن أتكلم في مسألة منهجية ينبغي للانسان أن يكون ذا عقل وترون وبحث علمي هذا الذي يميز طالب العلم عن غيره فلا تبادر بلم عالم وجدت في درجهه انه متصوف او وصف بشيء مما لم تنشأ انت عليه أو مما لم تعرفه خلي عندك في خانه من الخانات التي ستفتش فيما بعد ولا تبادر برد الأشياء الا بعد الاحاطه بها علما ابن عبد الهادي رحمه الله له اشعار كعاده كثير من العلماء تنقل عنهم اشعار وان كان ابيات العلماء الشعرية غالبا ليست جميله فيها جفاف ولكن بعض العلماء وصف بعذوبه الشعر فابن عبد الهادي رحمه الله له اشعار وان كان وصف شعر العلماء انه ليس فيه العاطفه والحساسيه الموجوده عند الشعراء لكن ليس كل العلماء كذلك منهم من هو لطيف وشاعر ومشاعره مرهفة فابن عبد الهادي رحمه الله له منه قد حل في القلب من عظم البلاء هم كبير زائد مستطيل وإذا اشتد البلا بيفرجه حسبنا الله ونعم الوكيل وقال أيضا لا عدت من بعد الأحبة أفرحه بل صرت منهم كل حين أجرحه قد كنت فيهم برهة متناعما والقلب مني في رباهم يصدح من كان يسل عن حبيب في الهوى فأنا الذي بفؤاده لا يندحه حتى حلو حمر الرجل له ثلاث عشر امرأة فلابد أن يكون بهذه المثابة بهذا نكون قد أتينا على المهم من ترجمة ابن المبرد رحمه الله تعالى وبعد صلاة العشاء نقرأ في كتابه شرح غاية السول إلى علم الأصول وإنما أردت أن أقدم هذه المقدمة وإن كانت فطالت شيئا ما ولم نوفي المؤلف رحمه الله حقه لأنه لا ينبغي أن يقرأ الإنسان كتابا وهو لا يعرف من الذي ألفه أو لا يعرف شيئا عن مؤلفه لأن إنما أتينا أيها الاخوه وهذه أختم بها هذا المجلس إنما أتينا من قبل جهلنا بتراثنا وعلمائنا ما تراه اليوم سواء على المستوى العام في الجفوة للتراث وفي الجفوة لتاريخ الأمة هذا عن مستوى الثقافي والاجتماعي العام ثم خصوصا ما تراه من طلبة العلم أو من كثير من طلبة العلم من الجفاء تجاه أئمة الدين وعدم الرجوع إلى كتبهم وعدم الثقة بارائهم ومذاهبهم إنما ذلك لعدم معرفة هؤلاء العلماء وعدم الاطلاع على سيرهم وأخبارهم وتراجيمهم فسهل جدا ان الواحد يخالف إماما من الأئمة أو يخطئ إماما من الأئمة لأنه لا يعرفه بخلاف إذا أردت منه أن يخطئ شيخه الذي طلب العلم عليه حتى لو كان لا يساوي عشر العالم الآخر الذي خطأه من علماء السلف لن يقدر على تخطئته أنت تجد الآن من لا يمكن أن يقول لك أخطأ شيخي أو أخطأ الشيخ العلامة فلان المعاصر من كبار أئمة زماننا، لا يمكن ان يقول هذا، يصعب عليه جدا أن يقولها، وحتى لو حققه يكون بغاية الأدب وغاية التبجيل، لا شيء جيد يعني لا لا أقول له افعل غير هذا، لكن سهل جدا ان يقول أخطأ الإمام احمد وأخطأ الإمام الشافعي وأخطأ الإمام مالك وأخطأ الإمام ابو حنيفة وأخطأ الأوزاعي والثوري وابن عيينة وأخطأ هؤلاء جميعا. ونخلف المذاب الأربعة كلها ونختار قولا غير هذه الأقوال واختار القول الأول أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة واختار القول الثاني طائفة من المحققين منهم فلان الفلاني وفلان الفلاني وكأن الأوائل دول مش محققين ما أهم اسباب هذا أنا أقول أهم من أهم الأسباب طبعا أسبابها متعددة من أهم الأسباب أننا لا نعرف سلفنا ولا نعرف أئمتنا لو تعرف كيف طلب هؤلاء العلم وماذا عندهم من العلوم والفنون التي لا تعرف أن اسمها، لعرفت قدر هؤلاء الائمه وعرفت أنهم لا يتكلمون في الدين إلا بعلم وصعب عليك أن تخالفهم أو أن تخطئهم فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يحققها في نفسه معرفة قدر السلف معرفة قدر الائمه ولابن راجب رحمه الله كتاب وإن كان ليس على هؤلاء متأخرين لكنه في المعنى له كتاب فضل علم السلف على الخلفية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأط العمره مع حسن عمله. قال المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال سيدنا وشيخون الشيخ الإمام العالم العلامة الحقيقة طبعا الحق هذه ليست من كلام المصنف لا تقول قال المصنف قال شيخنا لأن هذه هذا من كلام النسخ الذي نسخ الكتاب قال سيدنا وشيخنا إلى آخرين مش هيقول المؤلف عن نفسه قال سيدنا وشيخنا لكن بداية كلام المؤلف هو الحمد لله أو يقول الفقير الله تعالى يوسف بن حسن هذا بداية كلامه نعم العلامة الحبر البحر الفهامة ذو الدين المتين جمال الدين ابو المحاسن يوسف ابن الشيخ الامام العالم علي العلامة اقدر قضات بدر الدين ابي محمد حسن ابن عبد الهادي المقدسي ان لا لا الدين تبغي الدين لانا قلت ابن الشيخ ثم ستقول ابي محمد تقول بدر الدين بدر الدين ابي محمد حسن ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي متعنا الله ببقائه وحرسه بملائكة أرضه وسمائه ونفعنا به وبعلومه في الدنيا والآخرة إنه قريب مجيب يقول الفقير إلى الله تعالى يوسف بن حسن ابن أحمد ابن عبد الهادي الحمد لله الثناء عليه بجميل السفادة الذي أمامكم بالكتابة العريضة هو المثل ليس مطبوعا مجردا وإنما هو في ضمن الشرح فقول الحمد لله هذا بلاية المثل والشرح يبدأ عند قوله الثناء يشرح قوله الحمد لله فالذي بالخط العريض الغامق الأسود اللي هو فيه يعني عريض كثيف هذا هو المثل والذي أمامه بخط أرق منه هو الشرح ونحن نعلق على الشرح ونولف يشرح متنه الذي هو غاية السور نعم الحمد لله الثناء عليه بجميل صفاته ولا يكون إلا باللسان ومن ثم هو أخص من الشكر إذ الشكر باللسان وغيره ومن ثم صار أعم من الحمد والحمد يكون يقولون هم يقولون كما هو معروف أن الحمد والشكر بدأوا عموما وخصوصا وجهه فالحمد يكون باللسان إلا أنه يكون في مقابل النعمة وغيره فهو أعم من حيث السبب اخص من حيث المورد لانه باللسان فقط اما الشكر فانه اخص من حيث السبب متعلق يكون في مقابل النعمه فقط ولكنه من حيث الموارد اعم لانه بالقلب وباللسان وبالجوارح فصار الحمد عام متعلقا او سببا واخص موردا وهو اللسان والشكر اعم موردا لانه قلب ولسان وجوارح واخص متعلقا لأنه في مقابل النعمة فقط فأنت تحمد الله لإنعامه عليك وتحمد الله لجميل صفاته وان لم يترتب عليها إنعام عليك وأما الشكر فيكون في مقابل النعمة تشكر الله على نعمته وليس بلسانك فقط بل بالعمل بالجوارح ولا الشكر بأنه اصطلاحا يعني صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله من جميع الحواس والآلات والقوة صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله المسألة فيها عمل من جميع الحواس والأناس والقوة قال تعالى اعملوا آل داود شكرا عمل هذا عمل وقال الشاعر وما كان شكري وافيا بنوالكم ولكنني حاولت في الجهد مذهبا أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة هذه الثلاثة الموارد التي يكون فيها الشكر نعم والحمد يكون لمسد النعمة وغيره ومن ثم هو أعم من الشكر إذ الشكر لا يكون إلا لمسد النعمة ومن ثم هو أخص من الحمد. مسألة فيها عموم وخصوص من وجهه يعني المؤلف قد يقول كيف يقول الحمد أعم من الشكر وبعير يقول الشكر أعم من الحمد المسألة جهة مفككة. كما قلت لك هو اعم من وجه واخص من وجه والحمد الحمد يعني عام من الشكر من وجه واخص من وجه والشكر اعم من الحمد من وجه واخص من وجه اخر وهذه من العلاقات احيانا يكون بين الشيئ الشيئين تباينا ليس هناك تداخل اصلا في عموم ولا خصوص احيانا يكون بينهما عموما وخصوصا مطلقا احيانا يكون بينهما عموما وخصوصا وجهيا عموم وخصوص وجه مثل هذا الذي نحن فيه كل واحد اعم من وجه واخص من وجه قد يكون عموما خصوصا مطلقا يعني احدهما اعم من كل وجه والثاني اخص من كل وجه مثل الانسان والذكر الذكر خص من الانسان مطلقا والانسان اعم من الذكر مطلقا لان كل انسان ها لا غلط اصح معي لان كل ذكر انسان وليس كل انسان ذكرا اذا كل ما كان هذا الشخص ذكر فهو انسان لكن ليس كل ما كان انسانا فهو ذكر قد يكون انثى قد يكون خنثى مشكل وغير مشكل كمان انواع كثيره لا الحمد والشكر ليس من هذا الباب الحمد والشكر عموما وخصوصا وجهي ما تقدرش تقول الحمد عام مطلقا والشكر اخص مطلقا ولا تقدر تقول العكس لا يمكن ان تاخذ الشكر عام مطلقا والحمد اخص مطلقا وانما تفصل تقول الحمد عام من وجه واخص من وجه والشكر عام من وجه واخص من وجه ارسم دائرتين متقاطعتين في جزء منهما وارسم دائرتين احداهما في داخل الاخرى هي دي العلاقه بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجه دائرة كبيرة وفي داخلها دائرة صغيرة دا اسمه ايه عموم وخصوص مطلق كل ما في داخل الدائرة الصغيرة هو في داخل الدائرة الكبيرة لكن نرسم دائرتين متداخلتين متقاطعتين في بعض الأجزاء بعد كده كل دائرة منفردة في شيء آخر يعينهم نقطة مشتركة وإحدى الدائرتين أعموا من هذا القدر المشترك والأخرى أعموا من جهة أخرى لأن لما يكون باللسان وفي مقابل النعمة حيبقى إيه حمد وشكر مع بعض باللسان وفي مقابل النعمة حمد وشكر معا ولما يكون باللسان فقط وفي غ... وليس في مقابل النعمة فهو حمد فقط وليس شكرا ولما يكون بالقلب وبالجوارح في مقابل النعمة فهو شكر وليس حمدا ووزع هذه على ثلاث أقسام للدائرة فيه. نعم ربي نعت لله أو بدل منه وهو السيد والمالك وقد يطلق على غير الله كرب الدار ورب العبد ولا يقال بالألف واللام إلا لله العالمين جر بالإضافة علامة جره الياء التي قبل النون وفي هذه الياء علامة الجر وعلامة الجمع وعلامة التذكير وصلى الله صلاته بمعنى الرحمة قاله قاله جماعه يقول يعني قولك صلى الله على فلان يعني رحم الله فلانا هذا القول هو المشهور في كتب اهل العلم ولكن بعض اهل العلم رد هذا كابن القيم في بدائع الفوائد تبعا للسهيلي رحمه الله واستحسن أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل، الله عز وجل على عبده في ملايين أعلى كما قال أبو علي فيما ذكره عنه البخاري في صحيحه. نعم. وضاعفه ابن القيم من وجهين، أحدهما أن الله عز وجل غير بين الصلاة والرحمة بالواو بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الثاني أن الصلاة تعدد تتع... ليل. إدّاش غصب؟ دلّازع تمام عمر ستي لا ساعده لسه, لسة سبحان الله جزاك الله خير واتدلل الاستدلال ان العطف يقتضي المغايره اذا قلت جاء محمد واحمد فاحمد غير محمد صح قد يكون تغير في الذوات وقد يكون تغير في الصفات جاء محمد الكريم والفاضل او جاء الكريم والفاضل محمد لكن الاصل انه اذا كان ذاتين فذات مختلفة اذا قلت قال الله تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يبقى الرحمة غير الصلاة فلا يصح ان تفسر الصلاة بالرحمة لانه كان لو كان كذلك لكان المعنى عليهم رحمة من ربهم ورحمة وهذا خلاف مقتضى العطف فهذا وجه نعم. الثاني ان الصلاة تتعدى بعلاه فيقال صلى الله عليك ولا يقال رحم الله عليك قلوا ذكره كثيرا يعني ابن قيم أطال في هذا في بدائع الفوائد فرجع إليه نعم واستحسن قول واستحسن السهيلي واستحسن قوله ابن قيم يعني ابن قيم نعم ينقل في بدائع الفوائد كثيرا عن السهيلي سبب لمنه كثيرا واستحسن قول السهيلي إنها بمعنى الحنو والعطف وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار وصلاة العبد بمعنى الدعاء على تكون حرف جر وتكون فعلا كقوله على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم سيدنا مجرور بحرف الجر وهو الكبير ويطلق على المالك محمد مشتق من الحمد لقول حسان وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد خاتم بفتح الخاء وكسر التاء ويجوز فتحها وهو ما حصل به الختام ومن ثم يعني اسم فاعل يعني خاتم يعني ختم ختم النبيين عليه الصلاة والسلام فهو خاتم وخاتم نعم ومن ثم سمي الخاتم خاتم الخاتم خاتما الخاتم ثم خاتما أو خاتما لأنه يختم يختم به الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كان يختم به الرسائل التي يرسلها إلى الملوك لأن كانوا لا يقرأون كتابا إلا مختوما فثم الخاتم خاتما لأنه يختم به كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ختم به الأنبياء والمرسلون نعم إذ يحصل به ختم الكتب وغيرها وقيل للرسول عليه السلام خاتم النبيين لأنه ختامهم أي ختموا به النبيين جمع نبي يهمز ولا يهمز جمع نبي إن ونبي يعني نبيين جمع نبي ونبي كذلك النبيين والنبيين وقرئ بهما من جعله من النبأ اللي هو الإخبار همزه ومن جعله من النبوة وهي الرفعه لم يهمزه وقيل هو من النبأ حتى لو قلت النبي والنبيين لكنه مخفف مسهل يعني على الوجهين، يعني إما أن تقول هو من النبأ فقط ويسهل ولا يسهل وإما أن تقول له مشتق من النبأ فهو نبي وجمعه نبيون ونبيين بحسب السياق أو هو من النبوة وهي الرفعة ويكون حينئذ نبيا ونبيين ونبيون في حال الرفع نبيون وفي حال النصب والجر نبيين والنبي عليه الصلاه والسلام يصح ان يكون هذا الوصف مشتقا من الامر لانه منبئ ومنبئ منبئ من الله منبئ عن الله ولانه أيضا ذو قدر رفيع رفعه فيقال عنه نبي هذا المكان فيه نبوه يعني فيه رفعه فالمعنيان متحققان في الانبياء عليه الصلاه والسلام نعم من جعله من النبأ همزه اذ هو ينبئ الناس او لانه ينبأ هو بالوحي ومن لا يهمز جاء النبي فعيل وفعيل تاتي بمعنى فاعل ومفعول قتيل فعيل صح قتل ولا مقتول مقتول جريح سميع سمع ولا مسموع سامع وإن كان صوت مبلغ لك ففعيل هذه الصيغة تاتي المعنى فعيل فاعل ومفعول فنبي على وزن فعيل فهو يصح فيه الأمران أنه منبئ يعني مخبر عن الله وأنه منبئ مخبر عن الله من الذي أخبره عن الله جبريل ومن الذي أخبرهم عن الله من الذين أخبرهم عن الله احنا يا اخوانا الأمة العالمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أمة الدعوة امه الإجابة فقط أمة الدعوة كل البشر والجن ايضا فهو منبئ لهم وهو منبئ عن الله يبقى نبي فعيل بمعنى فاعل لأنه منبئ مخبر وبمعنى مفعول لأنه منبئ مخبر من قبل جبريل اخبره جبريل مخبر عن الله عز وجل اخبره جبريل عليه السلام هذا بالهمز ومن لم يهمز قال نبي مش نبي اما انه مسهل من نبي فهو بنفس المعنى ولكنه سهل مثل الباري في البارق علي اخ ظريف كان بيقول راجع فتح البارق ابن حجر لا يعرف حتى اسم الكتاب نعم واما من النبوه اذا لم يكن مسهلا من اخر من النبوه هي الرفعه نعم. ومن لا يهمز إما سهله وإما أخذه من النبوة وهي الارتفاع وقد لا يرسل النبي ومن ثم كل رسول نبي ولا عكس ه هذا استطراد من المؤلف رحمه الله لبيان العلاقة بين النبوة والرسالة وقد لا يرسل النبي وقد يرسل وفي دخول قد على لا إشكال عند النحاء قد لا تدخل على لا لكن هذا الاستعمال شاع في كلام المتأخرين والصابة لا تدخل على لا قد للتحقيق او للتقليل ولا نافي تدخل على مثبت وليس على منفي المقصود يقول ان النبي لا يلزم ان يرسل فتكون علاقة بين النبي والرسول عموم وخصوص ايه تكون العلاقة بين النبي والرسول عموما وخصوصا ها مطلقاً ولا وجهياً? سبحان الله. هل فهمتم العموم الخصوص المطلق والوجهي؟ اللي فعلينه من شوية? يوم عام مطلقاً? النبي. ويوم اخص مطلقاً الرسول. كل من كان رسولاً فهو نبي مخبر عن الله. لكن مش لازم يرسل. ولذلك يقول من ثم كل رسول نبي فالنبي عم ولا عكس ليس كل نبي رسول قد يخبر عن الله ولا يكلف بالتبليغ لقومه فالنبي هو إنسان ذكر حر من بني آدم ارسله الله تعالى اوحى الله تعالى اليه بشرع سواء امر بتبليغه او لم يؤمر بتبليغه سواء ارسل الى قوم موافقين او قوم مخالفين لكن ايه النبي كل من اوحى الله إليه بشر لا بد ان يكون ذكرا لا بد ان يكون انسانا وحرا خرج بقولنا انسان الجن خرج بقولنا حر العبد خرج بقولنا ذكر الانثى يعني فيش من النساء الانبياء كلهم ذكور كلهم اناثي ليس منهم جن واما قول تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم قالوا اي من مجموعكم لا من جميعكم يعني مش من كل نوع من النوعين وإنما من مجموع النوعين لكن رسل من بني آدم لقد جاءكم رسول من أنفسكم ثم هذا الذي أوحى الله إله بشرع قد يؤمر بتبليغه وربما لا يؤمر بتبليغه قد لا يؤمر وقد يكون مرسلا إلى قوم موافقين يعني جاء يجدد دين نبي قبله بنفس الدين ولكن زي أنبئة بني إسرائيل كلهم مرسلون أو كثير منهم مرسلون بنفس الشريعة وقد يرسل إلى قوم المخالفين بشريعة جديدة مستقلة ناسقة لما قبله فإن أرسل فهو رسول النبي وإن لم يرسل فهو نبي وليس رسولا يعني إذا لم يؤمر بالتبليغ فليس رسولا وإذا أرسل إلى قوم موافقين ففي خلاف هو نبي ولا نبي رسول فتحصل من هذا أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا فالنبي أعم والرسول أخص نعم كلاهما النبي عليه الصلاه والسلام نبي ورسول فقد يخافض مرة بهذا ومره بهذا تحقيق الصفتين فيه لكن من حيث المعنى في حق النبي عليه الصلاه والسلام لا فرق لأنه رسول ونبي نعم سيد وسيدة. وسيدي الذي يفوق في الخير قومه وقيل التقي وقيل الحليم وقيل الذي لا يغلبه غضبه والمرسلين. سيد هو الذي له السؤدة والشرف على قومه والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لقوله عليه الصلاه والسلام سيد ولد آدم وهو خير الخلق بالاجماع خير الخلق بالاجماع خير الخلق هنا أعم من الايه من البشر يعني خير من البشر وخير من الملائكه وخير من الجن خير من كل من خلق الله خير من العرش الذي استوى عليه الله عز وجل خير من كل مخلوقات الله تبارك وتعالى خير من الفردوس الاعلى كل مخلوق من مخلوقات الله فانه دون النبي عليه الصلاه والسلام في الرتبه النبي صلى الله عليه وسلم افضل من ذلك كله وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق يعني ايه لا تعمل بأي خلاف في هذا هو أفضل خلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم نعم والمرسلين جمع مرسل وهو كل من من أرسل من الأنبياء إلى أحد يبلغه عن الله عز وجل وعلى آله جاء قوله سيد محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين لو قلنا النبيين والمرسلين وعطفناه ما يكون من بابه هنا ليس عطفا لكن لو عطفنا المرسلين على النبيين يكون عطف خاص على عام يكون من باب عطف الخاص على العام وهذا ياتي في اللغه كثيرا والعكس ايضا ياتي نعم وعلى اله وعلى اله جار ومجرور وهم أهله وقيل كل من تبعه على دينه وقيل من حرمت عليه الصدقه وصح الفقه المصطلح الفقه للآل هم الذين حرمت عليهم الصدقه وهم بنو هاشم وبنو المطلب على قول ومواليه ومواليهم منهم ده في المعنى الفقهي واما في مقام الدعاء فاختلف هل المراد بالال هنا اهله لان ال الرجل اهله والمراد المؤمنون منهم لان غير المؤمنين لا يدعى لهم ولا يصلى عليهم ولا يولون المراد المؤمنين منهم انما المراد المؤمنون منهم وقيل بل الاولى في الدعاء التعميم فيكون المراد بالال كل اتباعه على دين كما قيل ال النبي هم اتباع ملته من الأعاجم والسوداني والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب حينئذ لو قلنا للآل هم أتباعه على دينه يكون عطف الصحبة على الآل من عطفه خاص على العام لأن الآل أتباع يدخل فيه الصحابة وغيرهم ثم إذا قلت آل وصحب فيكون الصحابة مخصوصين فنكون قد صلينا على الصحابة مرتين مرة في العموم في الآل ومرة في النص عليهم بالخصوص وإذا, كان وإذا فصلنا الآل بأهل بيته المؤمنين يكون عطف الصحابة عليهم إيه؟ عموم وجه لأن من أهل البيت من هم أصحاب ومن أهل البيت من ليسوا أصحابا ومن الصحابة من هم من أهل البيت ومن الصحابة من ليسوا من أهل البيت نعم. وصحبه معطوف على المجرور وهم كل من اجتمع به ولو ساعة مع اسلامه وقيل كل من اجتمع به سواء رآه او لم يره لانه قد يكون اعمى كابن ام مكتوب وقيل من صحبه مدة عرفة وقيل من صحبه سنتين وغزى معه غزوتين وعالة العلماء انهم اذا ذكروا اقوالا في مسألة وجزموا بواحد وذكروا ما سواه بقيل أن قيل يكونوا تضعيفا وهنا جزم قال في تفسير الصح هم كل من اجتمع به ولو ساعة مع إسلام وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا يبقى هذه إشارة إلى إيه؟ تضعيف هذه الأقوال لكن لو حكى الجميع بصيغة قيل قيل كذا لو قال مثلا تلان والصحابه قيل كل من اجتمع به ولو ساعة مع اسلامه وقيل كل من صحبه مدة عرفا وقيل من صحبه سنتين وقيل وقيل هنا لا أستطيع أن أقول النضاعف بقية الأقوال بل تكون قيل لتعداد الأقوال في المسألة وقد يكون أولها اقواها لكن ليس دائما إنما إذا جزم بقول ثم ذكر ما بعده بقيل فإنه على سبيل التضعيف له وهو كذلك لأن المعتمد عند أهل العلم أن الصحابة كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة الساعه هنا ليست ستين دقيقة وإنما الساعة هي اللحظة من الزمان يعني حتى اجتمع به دقيقة واحدة يقال اجتمع ساعة رآه مره مرة اجتمع به في مكان واحد لمدة دقيقة واحد يكون قد نال شرف الصحبة نعم بلابد أن يكون مسلما فلو اجتمع به وهو كافر ثم أسلم بعد موته خلص لم يعد صحابيا يكون مخضرما لكن لا يكون من الصحاب نعم أجمعين تأكيد معنوي وبعد ما تقدم وبعد وبعدما تقدم من الحمد والثناء وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهي فصل الخطاب بين الثناء والشروع فيما أراد وهي فصل الخطاب الضمير يعود على قوله بعد بعد على المشهور عندهم أنها فصل الخطاب التي الذي اوحاه الله عز وجل إلى داود وتناول وأتي... حكمة وفصل الخطاب واختلف في أول من نطق بها أما بعد جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقربه وكانت له فصل الخطاب وبعده فقص فسحبان فكعب فيعربه ولكن بعد ليست هي فصل الخطاب وإنما هي مخففة من فصل الخطاب الذي هو أما بعد أما بعد هي فصل الخطاب لكن بعد تسهيل وأما بعد اختصار لها وفيها مباحث طويلة قد ذكرناها مفصلة من قبل فلا نطيل بتكرارها والمشهور أنه يجب أن يكون بعدها الفاء وقد جاء في فصيح الكلام أيضا أن لا يعقبها الفاء وحكم عليه بالشذوذ وقيل إنه جائز مع القلة ولهذا قال فهذا مختصر نعم فهذا إشارة إلى المختصر الذي وضعناه وسميناه بغاية السول مختصر اختصرت ألفاظه في جدة تأتي معانيها في إيه جدة لا شوف هذا الأسف الشديد يعني معنا رسالة علمية ولكن ضبطها ليس بذلك شوف العبارة هذه مشكلة اولا هو أشرح مختصر قال مختصر اختصرت الفاظه المختصر مفتعل وهو الذي اختصرت الفاظه ومعنى المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه ويختصرون الكتب لتحفظ وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل اذا مختصر يعني ايه قليل اللفظ كثير المعنى في حطاب قسين او معقوفتين جارة تأتي معني يعني هو يقول مختصر في أصول الفقه خلص شرح كلمة مختصر انتهى عند قول اختصرت ألفاظ وتحط نقطة خلص الكلام كده بعد كده أشرح كلمة في التي هي في المتن وإن بقى أن تكون وانت عندك حتى في مكتوبة بخط ثقيل فهي من المتن تحطها بقى بمقسين عشان توضح لنفسك أو تنزلها من أول السطر وبعد كده جره اي حرف جر وتأتي معانيها مثل على التي سبقت له نعم أصول, اصول الفقه اي اصول فروع الاحكام على مذهب مسلكي وما ذهب اليه واختاره اصول الفقه هو طبعا شرح معنى اصول الفقه لكن اختصارا قال في اصول الفقه اي اصول فروع الاحكام لان الفقه هو مسائل الفرعية فهذا أصول الفقه يعني أصول مسائل الفروع يعني قواعدها التي تستنبط بها من أدلة الشرع على مسائة بيانه إن شاء الله على مذهب على مذهب مسلك وما ذهب إليه واختاره واختاره الإمام كل من ائتم به فطارة يراد به إمام النظر في مظالم الناس يعني كلك هو مشترك الإمام لغض مشترك وهو الذي تعددت معانيه ويطلق عليها باطلاق واحد هو حقيقة فيها جميعها لفظ واحد ومعانيه متعددة يطلق عليها كلها بمعنى بلفظ واحد لكن معاني مختلفة فكذلك منه الامام الامام, يطلق الامام كله من ائتم به هذا القدر المشترك له المشترك المعنوي لكن يطلق على امام النظر في مظالم الناس اللي هو القاضي ويطلق على السلطان ويطلق على الإمام في الدين ويطلق على إمام الصلاة كلها لا يطلق عليهم إمام ولكن مراد هنا إمام الايه؟ العلم إمام في الدين وهذه الكلمة تساهلنا فيها كما تساهلنا في غيره الشيخ الإمام الفلاني وهو طويلب علم تقول عليه إمام لأنك لم ترى علماء من قبل قال الإمام الحرمين للغزالي رحمه الله يا فقيه فالغزالي حس أن الكلمة دي لا يلف حقه شوي فإمام الحرمين حس بيه قاله تعالى فأدخله إلى غرفة مليئة بالكتب قال لم يقل لي يا فقيه إلا بعد أن أثيت على كل هذه الكتب ففقيه دي كلمة كبير عود تقول فقيه صيغة مبالغة صار الفقه لو سجي كما سياتي إن شاء الله قال الحسن البصري وهرأيت فقيها بعينيك حسن البصري في زمانه زمان كبار التابعين يقول لواحد من من أصحابه وهرأيت فقيها بعينيك فيش فقهاء في زمانه وبيقول كلا في زمانه هو كذلك نحن هرأيت فقيها بعينيك قد تقول لطالب علم ابتدئ إنه فقيه وأصولي وعلامه وإمام والألفاظ التي نسمعها ولكن ليست حقيقة وأنا أبعد الناس عن ذلك حتى لو قال بعض في ذلك فإنه كذب ومنكر من القول وزور لأن هذه الألفاظ ثقيلة ثقيلة في حقيقتها لا تطلق إلا على من تحقق بها فلا يتساهل الإنسان في هذا كن عالم نعم عالم قد يكون عالما طالب علم جيد يقول عالم مثلا على سبيل التسهيل يعني عالم لكن فقيه وامام وعلامه تحر في هذا الكلام ولا تطلق إلا على من يستحقه فمن الأئمة الإمام أحمد لكن ليس رأسه برأس من يقال عنه إمام في زمانه الرؤوس مش متساوية يعني لا يقال نحن رجال وهم رجال لا الرؤوس ليست متساويه نعم فتارة يراد به إمام النظر في مظالم الناس وانصاف بعضهم من بعض وهو السلطان ويراد به إمام الصلاة ويراد به إمام الأحكام الذي يقتدي به المقلد وهو المراد هنا الأخير إمام الأحكام الذي يقتدي به المقلد هذا هو المراد في قوله على مذهب الإمام أحمد أحمد بن حنبل, ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه الشيباني من بني شيبان من بني شيبان من بني شيبان امام الائمه والمقدم عليهم لعلمه وزهده وورعه اختصرته من عدة من عده من كتب اصحابنا الأصولية، عمدتي فيه على اصول ابن مفلح وابن اللحام حسب الامكان طاقته حسب. حسب الامكان حسب الامكان طاقتي وما امكنني لم افرط في اختصاره لم و... افرط لأنه اختصر فعلا مش لم يفرض اختصاره اختصره بالفعل لكن لم افرض في اختصاره يعني ليس اختصارا شديدا لكن لو كان لم افرض في اختصاره وانا لم اترك اختصاره بل اختصر لم افرض في اختصاره لم في اختصاره اي لم اتركه الا وهو مختصر احتمل لكنه اقرب من لم افرط يعني لم أتجاوز الحد في الاختصار إلى درجة تصل إلى التعقيد وعدم الوضوح لكن يحتمل فعلا لم أفرط في أن أبذل جهدي في أن يكون مختصرا يحتمل ولم أهمل التحريض بل بذلت المجهود فيه ليسهل الحفظ له باختصاره على الطالب الذي أراد حفظه إذ لو كان مطولا لما سهل ويقربوا فهمه بس هو كلام يعني ما هو يفرض شفرت أصلا بيقول هذا مختصر واختصرته معنى يقول لم افرض في اختصار تكرار لا وجه له يعني يقول هذا مختصر اختصرته ولم افرض في كونه مختصرا يعني تكرار معيب لكن اذا قال هذا مختصر واختصرته ولم أفرط في اختصاري يعني ليس مختصرا بالغ الاختصار ما الحد يعني في الاختصار وإنما قريبا ولم اهمل تحريره بل بذلت المجهولة فيه يعني يكون واضح الالفاظ مع كون مختصر المعنى وهو كذلك في الغالب يعني في غالب مسائل ومباحثه وكذلك نعم ويقرب فهمه اذ اللفظ القليل اقرب تناول حول متعلق بايه اختصرته اختصرته من اجلي ان يسهل واللم دي لم ايه ولا ده من رأيكم ايه رايكم يا ان لله وان اليه راجعون يسهل فعل دخل عليه لم الجر ايه اي لان يسهل يا اخوانا لان يسهل والا كيف ينصب الفعل بعدها وهي متعلقه بقوله اختصرته اي اختصرته من اجل ان يكون سهلا نعم ليسهل الحفظ بله واختصاره على الطالب الذي اراد حفظه واذا لو كان مطولا لما سهل ولما سهل ويقرب فهمه معطوف على قول يسهل هي يسهل حفظ حفظه ويقرب فهمه إذا اللفظ القليل أقرب تناولا للراغب من الطويل لأن الطويل ربما سئم الإنسان منه ومل واللفظ اليسير لا يمل ولا يتجر منه الآن بعض الناس يقول لك أن الاختصار يصعب الفهم هو صعب الفهم لو أنك ستقرأه من غير شرح له وأما إذا حفظت اللفظ و... شرح لك أو قرأت شرحا له فإنك تجمع المعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة فيكون هذا عون لك على الاستيعاب ودقق الفهم يعلمك الفهم الدقيق حتى إذا قرأت بعد ذلك في الكتب المطولة دخلت إليها بسابلة موثقة نعم والله حسبنا عوننا وعدتنا ونعمل الوكيل فنقول ما أردنا وضعه وبالله التوفيق ضد الخضلان أصول الفقه نفس هذا اللفظ مركب إذ هما لفظان وما كان, من ش... وما كان من شيئين فصاعدا فهو مركب وتركيبه من مضاف وهو الأصول ومضاف إليه وهو الفقه وما كان تركيبه كذلك مثل أصول الدين وأصول نقف, النقف نقف, النقف نقف عند أصول الفقه ونكتفي بهذا القدر خرعنا المقدمة والأصل أننا نقرأ أكثر من ذلك إن شاء الله فيما بعد لكن درس اليوم كان في مقدمة في ترجمة المؤلف فطال به الكلام شيئا ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على اتمام هذا الكتاب وفهمه والانتفاع به في الدنيا والآخرة ورحم الله ابن المبرد وعلماءنا والحقنا بهم على الإيمان واليقين إنه جواد كريم